فهو بين امرين اما ان يسلم ديت عين هذا الشخص او تفقع عينه فهو جاهلي يصح رهنه لانه يصح بيعه لان الرهن مرادا به البيع في المستقبل فيصح رهنه لانه يصح بيعه ويصح رهن العبد المرتد المرتد عن الإسلام والجاني لأنه يجوز بيعهما والجاني إذا بيع يأخذ أولا قيمة الجناية ثم تأخذ قيمة الدين المرهون فيه ثم الباقي يسلم لسيده نعم وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بلا أن بناء على بيعه وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه الجاني لا يخلو إن كانت الجناية خاصة فقع عين هذا الشخص أو قتل ولده جنى هذه جناية خاصة هذه محتملة للعفو ومحتملة للمطالبة فوسح بيع الجاني فيها ووسح رهنه لكن الجاني قتلا في المحاربة اجتمع مع عصابة ووقفوا في احد طرق المسلمين وصاروا قطع طرق وجنات ألقي القبض عليهم تبين أن هذا الرقيق الذي لهذا الشخص جنايته قتل قاتل والقاتل في الفتنة والبغي ما في مجال للعفو لأن فعله محاربة والمحارب يقتل ما في مجال للعفو اذا كان قد قتل جنى قتلا فيقتل على راي كثير من العلماء وبعضهم يرى انه يرجع الى الامام هذا في باب الجنات وقطاع الطرق قالوا لأن هذا معانه الى قتل ولا بد فهل يصح رهنه او لا منهم من قال يصح رهنه لأنه يصح بيعه لاحتمال أنه يؤخر قتله لأمر ما ومنهم من قال لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه لأنه محكوم عليه بالقتل لحق الله تعالى وهم لحق شخص يقول محتمل يعفو أو يتجاوز هذا حق الله وحق الله جل وعلا لا بد ان يستوفى لان الحدود نوعان والجنايات جناية حق لشخص مجال للعفو جنايه حد من حدود الله ما فيه ما احد يملك ان يعفو لا بد ان يستوفى فلهذا لا اختلف في الجاني في القاتل في المحاربه هل يصح رهنه او لا نعم ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه ويصح رهن المدبر المدبر ما هو هو المعتق عن دبر الإنسان يقول مثلا هذا حر عن دبري يعني بعد مماتي ساعة مماته يكون حرا هل يصح رهنه او لا يقول يصح رهنه في ظاهر المذهب لانه لا يخلو ان كان يخرج من الثلث فيستوفى الدين من المال المال الموجود وان كان لا يخرج من الثلث استرقه فلا ينفذ رقه حريته الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمر قضية رجل يملك ستة اعبد اعتقهم عن دبره ما يملك سواهم اعتقهم عن دبره يوم توفي فرحوا بالعتق جاء الورثة يعرفون صاحبهم غني وعلامة غنى انه عنده ستة اعبد جاءوا الى الاعبد واذا هم اعتقوا. ما بقي شيء صفى تركته قبل مماته في ستة الاعبد واعتقهم فرفعوا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين بالقرعة وارق اربعه لأنه ما يملك عند موته إلا الثلث فما يملك أن يعتق كل ماله يملك الثلث فهذا المدبر يصح رهنه لأنه لا يخلق إن كان الرجل يملك غيره وهذا القن يخرج من الثلث فيكفي الباقي لسداد الدين وان كان لا يخرج من الثلث فانه يكون رقيقا فيصح حينئذ رهن المدبر يقول في ظاهر المذهب لوجود الخلاف في هذا نعم. لظهوره في بيعه يعني بيع المدبر ويصح رهن من علق عطقه بصفة توجد بعد حلول الدين لإمكان استيفائه من ثمنه ويصح رهن من علق عطقه بصفة توجد بعد حلول الدين الرجل اعتقى رقيقه ليلة سبع وعشرين من رمضان رجاء أن تكون هذه ليلة القدر ولعل الله أن يعتقه فيها من النار فتحرى ليلة سبع وعشرين وقال هذا الرقيق حر لوجه الله ليله سبع وعشرين من رمضان تم هذا الرجل احتاج صاحب العتق هذا واشترى حاجه ما عنده نقد قال هو البائع ابيع عليك لكن اريد رهن قال عندي رقيق علقت عتقه قال اعطني اياه خل رهن عندي الدين متى يحل الدين يحل في خمسة عشر شوال هل يصح رهنه في هذا الدين ما ندري الى الان اشترى سلعه اخرى وطلب البائع رهن وقال له اريد رهن قال نعم عندي رقيق اعتقته على شرط مستقبل ورهن اياه هذا الدين يحل يوم واحد رمضان فهل يصح الرهن للدائن اللي يحل دينه في خمسة عشر شوان ام يصح للدائن الذي يحل دينه في واحد رمضان من يقول اللي يقول في خمسة عشر شوال يصح رهنه يرفع اصبعه خمسة عشر شوال يصح رهنه اللي يحل الدين في خمسة عشر شوال هل يصح رهن ما علم قاعدته على ليث والوشريم لا اللي يصح يرفع اصبعه اللي ما يصح لا يرفع اصبعه يصح رهنه أصبع. لا ترفع اصبعه تقول لا يقول يصح يرفع عصبه هل يصح رهنه على دين يحل في واحد رمضان ألي يقول يصح يرفع عصبه وأنا معكم يصح ألي يحل دينه قبل صفة العتق يصح ألي لا يحل دينه إلا بعد أن يعتق الرجل ما في فائدة؟ ما عندنا شيء نبيعه. عتق الرجل في 27 وعشرين رمضان بقي الدين بدون بدون رهن. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. ويصح رهنه من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين. لأن حلول الدين في واحد رمضان. فيصح لإمكان استيفائه من ثمنه. وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجوز رهنه لأنه سيعتق والدين في الذمه إلى الآن ما حل لم يجوز رهنه لأنه لا يمكن استيفاؤه من ثمنا وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر وان كانت تحتمل الامرين احتمل ان يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد يعني ما يدرى يحين وقت عتقه قبل حلول الدين او بعده الدين معلوم بلا اشكال ولا يصح حدين إلا معلوم خمسة عشر شوال مثلا لكن علق عتقه على قدوم زيد وقدوم زيد يحتمل في واحد رمضان وخمسة عشر رمضان وعشرين رمضان وعشرين شوال وعشرين ذي الحجة وواحد محرم هذه هي يعني معلق عطقه على وقت غير معلوم ما يدرى متى سيقع محتمل أنه يحصل بعد سبعة أيام ومحتمل أن لا يحصل إلا بعد سبع سنين يقول مات ما قدم ابني الذي سافر إلى بلاد بعيدة فرقيق فلان حر لوجه الله ابنه لا يدرى متى يصل قد يصل بعد ثلاثة أيام وقد لا يصل إلا بعد عشر سنوات فهذا الذي يسميه محتمل قال احتمل أن يصح لأنه مثل المدبر المدبر ما يدرى متى يكون عتقه لأنه معلق على الوفاة والوفاة لا يدرى هي بعد ساعة أو ساعتين أو بعد أربعين خمسين سنة ما يدرى وان كان تحتمل الامرين اي المده المعلق عليها احتمل ان يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر واحتمل الا يصح رهنه لانه يحتمل العتق قبل حلول الحق وهذا غرر لا حاجه اليه لانه قد يرهنه على دين يحل بعد سته اشهر وهو معلق المعتق على قدوم زيد فيقدم زيد بعد ثلاثة أيام فصار غرر رهن هذا الشيء لأنه عتق ولا فائدة من رهنه حينئذ نعم فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفه عتق وبطل الرهن فإن فإن مات سيد المدبر وهو يخرج من الثلث عتق لأنه معلق عتقه على موت سيده وسيده مات والدين ما حل يعتق لأنه يخرج من الثلث فإن كان لا يخرج من الثلث ما عتق وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة مثلا اللي علق عتقه على مثلا 27 رمضان جاءت ليلة سبع وعشرين من رمضان عتق لأنه معلق عتقه على هذا نعم وبطل الرهن يعني صار الدين في الذمة كأن لم يكن فيه رهن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول قول المؤلف رحمه الله ويصح رهن المشاع وفي اكثر النسخه عند التلاب رهن المتاع بدل المشاع ثم اعاد كلمة المشاع فما تفسير هذه الكلمه في كل العبارتين الصحيح ويصح رهن المشاع لا كلمة المتاع لأن كلمة المتاع هذه لا إشكال فيها هذه تقدمت رهن كل عين يصح بيعها عين متاع كل واحد لكن المقصود ويصح رهن المشاع والمشاع ما هو متقدم لنا عرفناه يعني المشترك المشاع المشترك يعني ثلاثة شرك في هذه الأرض سواء مشاع يعني نصيبهم فيها واحد هذا مشاع ثلاثه والشركه في هذا البيت مشاع ثلاثه شركاء في هذه الارض لأحدهم الجزء الايمن وللاخر الجزء الايسر وللثالث الوسط هذا ما يسمى مشاع هذا اقتسموا افرز يقول المشاع قبل فرزه لان المشاع يعني المشترك في هذه الارض هم شركاء فيها يعني هذا له من هذا الجزء ومن هذا الجزء ومن هذا الجزء او ثلاث قطع كل واحده منعزله عن الاخرى مشتركه بين ثلاثه شركاء شرك في هذه وشرك في هذه وشرك في هذه هذا يسمى مشاع يعني انسابهم في عموم القطعة ما يقال لواحد هذا له جزء هذا ولهذا الجزء الاخر هذا يسمى مفرز وهذا هو المقصود وأما رهن المتاء فهذا لا اشكار فيه وليس مقصود لأنه هو العين اللي قال يجوز رهن كل عين ينتفع بها ثم عاد كلمة المشاعة المشعلة الخط غلط مطبعي كلمة المتاع لانها متقاربه التاء والسين يقول كيف يجوز رهن الرقيق المسلم او المرتد او الجاني وهو ينتفع به الا يعتبر هذا من قبيل الدين الذي يجر نفعا يصح رهن الرقيق المسلم او المرتد او الجاني يعني يقول وهو ينتفع به يصح رهنه والنفع الذي يحصل منه يكون رهنا معه يعني ليس معناه ان الرقيق المسلم مثلا اذا رهن عند شخص يكون عند الشخص المرتهن ينتفع به له إن انتفع فعليه أجرته أو يؤجره للغير أو يجعله يتكسب ويحضر الكسب وهكذا يعني ليس معناه أن الرهن المنتفع به يكون مغلق عليه ما ينتفع به اطلاقا له المزرعة المرهونة مثلا ممكن تؤجر ممكن تسلم لمن يزرعها بفائده والفائده تكون رهنا معها الدكان ممكن يكون رهن وليس معناه انه اذا كان الدكان رهن يقفله بقفلين او ثلاثه لا يؤجره واجرته تكون رهنا معه وهكذا الا يعتبر هذا من قبيل الدين الذي يجر نفع القرض الذي يجر نفع والدين ما يجوز ان ياخذ اكثر من حقه ليس له لأنه ليس نفعه للمرتهن بل رفعه ديناً ورهناً معه وهو من حق الراهن لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه عليه غربه يعني الرجل على الحديث له قصة وإن كانت ليست بثابتة قوية بسند قوي لكن ذكر المحدثون رحمهم الله أن رجلا اشترى من آخر شيئا ما ورهنه عينا فلما حل الدين قال سددني قال ما عندي قال اذا الرهن صار لي الرهن حقي فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرا... لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون لك لكونك رهنته لا إنما رهنك كوثيقه بالدين وهو يباع وأنت تأخذ حقك دينك بلا زيادة ولا نقص والزائد يكون للمالك فهو لا يغلق ممن رهنه لا يعني لا ينتقل منه ولا يتحول الى المرتهن لا هو ملك للراهن له علمه يعني فائدته وعليه علمه لو هلك فهلكه على الراهن ولا يسقط شيء من الدين أنا شاب اربعتني امرأة وتقول أنها اربعتني حتى اكتفيت ولكنها لا تعرف عدد الرضعات التي اربعتني هل يجوز لي الزواج من بناتها وهل أنا لهن محرم إذا أرضعتك امرأة رضاعا مشبعة ولا تعرف عدد الرضعات ف... فلا تكون محرما لبناتها ولها الا اذا علم ان الرضعات خمس فاكثر ولا يحل لك ان تتزوج بواحده من بناتها ما دام وجود رضاع فيؤخذ بالاحوط في الامرين لا تحصل المحرميه ولا يحل ان تتزوج بإحدى بناتها احترازا من الحرام ويعلم أن خمس الرضعات قد تجتمع في أقل من خمس دقائق يعني المرأة ترضع الصبي من ثديها فيرضع نصف دقيقة ثم تنقله إلى الثدي الآخر بالنصف الآخر من الدقيقة فتكون رضعتان ثم تنقله الى الاول ثم تعيده للثاني تكون اربعه ثم تنقله الى الاول فتكون خمس في خلال ثلاث دقائق او اقل ممكن يعني ما يلزم ان يكون ايام متتابعه او اوقات متتابعه توفي اخي الاكبر هو وزوجته وترك اثنين من اولاده وقامت زوجتي بتربيه هؤلاء الابناء حتى بلغوا سن الرشد فهل يجوز لها الكشف لهم لاولاد اخي اقول ان كانت ارضعتهم فلها ذلك او ارضعها من تكشف لاولاده أرضعتها مثل أرضعتهم مثلا زوجة أخيها أو أرضعتهم أختها أو نحو ذلك محارمها فهم محارم لها واما إذا كان بمجرد مجرد العناية بهم والاهتمام بهم ولم يكن هناك رضاع فليس محارم لها ولا تكشف لهم وهي مأجورة على تربيتهم والقيام عليهم وإنما المحرمية تكون بالرضاء اذا هي ارضعت احدا منهم او ارضعها من تحرم على اولاده كم قيمه خمسمائة درهم خمسمائة درهم 100 درهم قيمتها 56 ستة وخمس ستة ريالا و400 درهم قيمتها 113 ريال بالريال السعودي الفضة والريال السعودي الفضة مثلا قيمته تتفاوت بحسب سعره عند الصاغه رجل توفي وبرأته حامل فولدت بعده بساعات فليجوز لها أن تغسله هذا محل خلا بين العلماء رحمهم الله ولعلها بها أن تغسله لأنها زوجته وأبو بكر رضي الله عنه أوصى زوجته فاطمة بنت عميس رضي الله عنها أن تغسله فغسلته فالرجل يصح أن تغسله زوجته لكن قالوا آيى بها هل يصح أن تغسله وفي ذمة رجل آخر هذا محل إشكال هذا ما يناسب لأنها قد يجوز يموت مثلا ثم بعد وفاته بساعة أو نصف ساعة تلت ثم بعد ولادتها بعشر دقائق يوقد لها على رجل آخر يصح هذا شرعا فحينها يذنها يصح أن تغسل ميت وعلى في ذمة رجل آخر. يقول إن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم ربه على الإسلام. وقال كثير من العلماء من سب الله. او سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته ظاهره يعتبر زنديق فيقتل وان تاب ولكن الاولى لمثل هذا ان يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب الى الله ويستغفر واذا تاب توبه صحيحه فالله جل وعلا يتوب على من تاب